صراطا مذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 واجبه من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره فاتوا بسوره من مثله ودعوا شهداء